إذَا <تصفيق> جَاءَ <تصفيق> <تصفيق>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 أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم ليغفر الله لهم إن الله لا نهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا توافقوا على من يدرسول الله حتى يفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لا إر وجعنا إلى المدينة لاتي يخرجن الاعز منهن ادل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولله العزه لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَاآِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِن قَبْلِ أَيَّتِي أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريبي فأصدق وأكون من الصالحين ولئي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولئي يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون